وإذا قيل لهم مسجُد للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجُد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء أبو جو وجعل فيها سراج وقبرا منيرا 119. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 110. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 111. والذين يبيتون لربهم سجدا 118. والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 119. إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا يَقُولُ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا